موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا ل م ي ه you、mm -hmm. you、nice.